بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصيط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 وقضينا إلى بني الإسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خنال الديار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 وَعَدَ الْآخِرَةَ يَسُوءُ وُجُوهَهُمْ وَلَيَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مَا عَلَوْا تَذْكِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا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 لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ خَائِراً فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا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 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها فِيهَا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.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 114. وسعيهم مشكورا 115. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 116. وما كان عطاء ربك محرورا 117. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض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 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَقُولُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ وَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبِنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِتِغَاظٍ رَّحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ تُرْسِلُهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا ميسورا.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 114. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 115. ولا تمشي في الأرض مرحا 116. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال كولا 117. كل ذلك كان سيئه عند ربك ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَتَأْفَىٰ أَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ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 سُبْحَانَ ٱلَّذِى حَالَهُۥ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ لَوْ عَلَى آثَارِهِمْ لَفُورَا لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مسحورا.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 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسنغذون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم لا قِلَّ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَّبُّكُم أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يشأ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 124. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 125.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 وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تقويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاق بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا قويا نكبيرا واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلق طينا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 إِنَّ سَاعَتَ قُرَّاءَ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لكم وكيلا.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 ولولا أن ثبتناك لقد فت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كابوا مِنَ من الأرض ليخرجوك منها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 إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة التي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك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 وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لك بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنَ الرَّبِّ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرحنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن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 124. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه 125. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا 126. 117. وقالوا الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا 118. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من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 نَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا قُلْنَا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 في الملك ولم يكن له ولي من الذل وتبره تكبيرا